الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده الحمد لله بالعلى والصلاه والسلام على رسول الله لا بهم وعلى اله وصحبه اجمعين وبن سلك نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ندخل اليوم في الباب السابع وهذا الباب يتعلق بالباب الذي سبب وهو باب ما جاء في الرقي والتمائم قال المصنف عليه رحمه الله تحت الترجمه في الصحيح ان ابي بشير الانصاري رضي الله تعالى عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة معير قلادة إلا قتعة إلا قتعة وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقي والتمائم واتي ولا شرع رواه احمد وابو داود عن عبد الله بن الحكم مرفوعا قال من تعلق شيئا اوخلا اليه وعزاه المصنف الى الامام احمد والترمذي وا اورد حديث رواه رفع نقلاً بمسند الإمام أحمد بن حمل عليه رحمة الله أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رواي فئ لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجع دابة وقال أو عظم فإن محمدا بريء منهم هذه النصوصة التي أوردها إضافة إلى أثر السعيد ابن جبير قال من قطأ تميمة إنسان كان كعدل رقبة واستمت مسائل بلغت تسعة بعد أن ذكر أثر إبراهيم علي رحمه الله قال الكرم يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران طيب هذا الباب ده هذا الباب والباب الذي سبق ما ذكرناه بابان يرتبطان ببعضهما البعض وفي الباب الذيظر الان تكلمنا عن مساله التمائم وتكلمنا عن بعض النصوص التي وردت في الباب اضاف اليها في هذا الباب الرقي مع مع بعض الاحاديث التي ناقشت هذا الامر او قضيه التبرم نوقج ايضا مع حديث الرقي فذكر حديث ابي بشير الانصاري رضي الله تعالى عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا الصحابي كان في سفر مع النبي عليه الصلاه والسلام قال فارسل رسولا اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام ارسل له واحد من الصحابه وامروا الا يقينا قلاده على على على رقبه بعير الا قطعا وده كان بيعملوه برضه التمائم يعني في الجاهليه وهي موجوده الى يومنا هذا حتى لو مشيت للناس ال الرعاة الآن في البوادي في مسألة البهايم فبتلقى أحيانا يعني بهيمة من رب تلقيها في رقبتها قلادة وتلقى كذا من لا جلد ولا حاجة والأحيان تلقى رب تلقيها ورقة برضو في رقبتها دي بتكون بهيمة طبعا سمحة قالة فبقول لك دي من العين فالكلام ده كلام قديم ما جللها دي مسائل تتعلق بقضية عقيدة عقيدة أمة فسدت أفسدها المتصوفة ومن يساندهم على ذلك كجماعة الإخوة المسلمين ومن سار على ناجين عقيدة وسخة وعقيدة سيئة وموجودة الآن في الناس اللي عندهم بهايب تلقاه عادي ربط القلادة فلذاك رمع سلم قال تقطع مع أنه أحد يقول لك ما في حاجة من لهم ما في حاجة؟ يعني رسول الله سلم ما عارف؟ لما رسل له واحد خصيصاً واحد مخصوصاً أنه رسلوا وقال له ومشوفاً لأي واحد رابط له حجاب في بهيمة أقطعه مع أنه دي بهيمة طبعاً هي دي مع أطلاق بهيمة ما, ما محاسبة لكن الكلام في الركبة لها الكلام في المشرق ده هي الله بيظهر لهما القيامة الله بيظهر له فقر يقول له أنت ربط حجاب الكلام في الربط الحجاب ده فهمت وعقيدته تفسد من هذا انه من هذا الباطل لذلك يؤخذ في الفقه النص انه الحديث فيه دليل في باب اذا كان في حكومه والله اذا في عو... الان لو في حكم اسلامي هتطبق الشريعه اي يكون في واحد يرسل الهاشم مره صار ما رص سلم الكلام ده عمل ويذ الوس والحسنه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لو في في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يكبذوا الحراميه ساكت بس الحراميه حراميه وابناء البغوا المشركين ذاته يكبضوهم انت فاهم ويسر رسول الله في ده ما حكم شرعي الكلام ده الرسول الرسول ده الرسول الواحد عشان يقطع من البايم وهو امر اصحاب البعائم ان يقطعوا هذه القلائد من الذي امر بذلك الفارصونا ده النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا نبي نقول كلامات الناس اللي ما فاهمين وما غرو انت فاهم وعقيدتهم مشخه كلامنا ده بيتضايقوا منه وكانه الكلام ده جايبينه لحله اقول لك والله انزلك الرهوله دي يا اخي ده الدين ذاته انت كاره دي محمد احنا بنغيره من كتب يعني الكتب انت فاهم أحاديث نبوية ودين أقامه النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الصفرة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي عبارة عن أمزجة بتاعتنا انت فاهم؟ والناس ما فاهمين يقول الله ينؤذي لك حيرونا حيروك يعني حيرك الدين الدينك دي ما عارفه انت جاهل معلاش انت فعلاً الكلام ده ما مفضت له وما تربيت في المدارس ولا تربيت في المدارس ولا تربيت في محد ولا اسمعته في التلفزيون ولا راديو ولا ابوك ذاته علمك لا الا اذا كنت انت من حسن حظك ابوك يكون سلفي يعلمك عشان كده بيبقى لك غريب ولا لك كلام زي ده الناس دي جايبينه ورانا يعملوا ورانا وكان جايبينه ورانا وكان خلوننا ما كان جوه هنا في المحل ده وقلنا انتم كذابين قاعدين الكتب قاعده الحديث قاعد كلام الله قاعد كلام النبي عليه الصلاه والسلام قاعد هنا بندرس بننقله بقى إن علموا الأمة فده منهج في باب العمر بالمعروف والنائع المنكر كما قال تعالى الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصرحة وآتوا الزكا وأمروا بالمعروف والنهوا عن شنون المنكرية أنها السهلة لو مسكت الحكومة بيكون عندي جماعة برسلهم من ارتاح الباقي بيكطعهم وديك ذاته عندهم العقوب وشناء هذا ما منهج هذا كلام النبع سلم فالناس اللي ما عارفين بقول لك يا خدامه ما هو حي وكما هو حائر صلى الله عليه وسلم بنسي الان وذكروا والشرك اخبر جريمه اخطر من البنغو اخطر من الزنا اخطر من القمار من القمار اخطر من الربا اخطر من انه المره تمشي عيانه قالوا الشرك اخبر منه ما في لانه اصلا جريمه بتحصل الشرك ما في وهذا شرك بالله عز وجل الحديث هذا واضح الحديث التاني الذي رواه أحمد وأبو داود عليهم رحمة الله من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عالو. قال له حديث ابن مسعود الصحابة الجليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقي والتمائم والتولى شرك الثلاث حاجات دول الرسول قال شرك بالله وشرك دي كلمه خطيره لكن انت بقى اقول لك انا بقول لا اله الا الله ايوه بتقولها ما تقول المشرك بيقول لا اله الا الله وبيعمل له حاجه ثاني غالب بها شرع الله وفسدت عقيدته من هذا الباب الثلاث حاجات دول شرك الان الصوفيه في البلد دي وفي العالم اه بيشرون وبيعوموا وبيسالوا ما فيه. ولو في دين وشريعه صح مش الشريعه بتاعه الوهم بتاعه الاخوان المسلمين القوارير الا لاكيد دي هو هو هو واقبل على دربنا كنت حيران كله سوالا لاكيد اه وقوارير ساقط فارغه لو في يعني شريعه الناس دي يعبون يقبضوا الجماعه دول يركبون باسطوره كل واحد يمشي يشوف له شغله عايزني اقول انت بنون قلت الجوريه دي يعني ايه كم نفر انت ايه ده دي كلها يعني كترى الرسول كان تجاني لا رحمتي يا ابن نو والله يا شيخ ارجوك ارجوك بقى يا شيخ بقى ارجوك تجالي بس يا شيخ بقى لهلا انت هنصربه لي انت الرسول كان انصرب بعدي لا الله قال لك اتبع المهدي لا لي دي وين انا ابويا كان ارجوك ارجوك انا أرجو ابو كان ارجوك تجالي بس تنجري بقى عمليه ديال اللبيه مغلوبه ما معروف ماشي ولا جاي جيب جاي وجاي ولد وما نعرفش انا نصبرين شفات اداه مسلمه تاجر ودمه خايكي كل واحد يلعب بالدين على كابه والرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام قال تتركوا فيكم امرين ما انت مسكتهم بما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنت رسوله وانصر سنه ما تبقاش ماضيع زمانك هو تقول لي ابقى معاكم لا تبقوا معايا ولا عاوز اشوف الغتن ببقى مع الرسول بس وبعدها بنلتغفى في الطريق لكن ما علق معي حاجه قلت لك تعالوا معنا شايف لك دفتر هيني يسجل فلوسك في, في بطاقات قاعدين نوزعه لان صاصوله ما في ولا هم ساخر اذا في واحد قال لك ابقى معنا نصاصوله ما بعيد منه اذا كان في واحد قال لك تعالوا معنا في تنظيم اريدني اقول شوف شغلتك بالرباب هذا ما في تنظيم ولا في كتاب ولا سنه وبس ما عندك شغله ما بشوف شغلتك اتفق كلامي الثلاث حاجات دي ان الرقي الرقي جمع رقيه وهي العزيمه ودي بتنقسم لقسمين في امتى او تقسم على ثلاثه اقسام الرقي رقي محرمه شركيا ورقي جائزه ورقي مكروهه الثلاث تعالوا انت مهم كلامي؟ الرقي رسول الله سلم قال إن الرقي كلمة الرقي هي قلنا العزيمة ماذا يقول لك أنا ما اشتري لذولي عزيم لي أو تعالى عزيم لي دي اسمه الرقية دي اسمه العزيمة بتنقسم لكم في الشريعة لثلاثة إلى محرمة وإلى مقروعة وإلى جائزة وجاءوا الريك لها اللي هو في وحدة محرمة بتدخل في الشرك لأن الله سلم دخل في الشرك قال ان الرقي الايه الرقي يعني العذيب وحدات شرك بالله عديل والتمائم التمائم جمع تبيمه وهي الحجاب في سبيل وبتنقسم برضه لا قسمين الى بدعه والى شركيه بقى فصل لي برضه اورجلا التمائم بتقسم لشنو لاثنين اللي هي الحجمات يعني اللي هي الشرك ولا كنو ولا بدعة اللي هي أقل من الشرك لكن حرام والتولى التولى برضو شرك رسول قال إن الرقي والتمائم والتولى شرك التولى دي الآن ببعوها جماعة صوفية لأن السؤال التولى الآن هي ماذا تعني التولى التول الذي عبد الله بن مزعود رضي الله تعالى عنه لما روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في واحد قال له يا, يا أبا عبد الرحمن قال له ابن مزعود قد علمنا الرقي والتمائم فما هي التولة التولة الذي جنس الجل قال رسوله قال اشراج بالله فقال له الشيء تصنعه المرأة تتحبب به إلى زوجها وده ضرب من ضروب السحر والتولدي بلغه العصر الان الصوفيه ما بسموها توله غيروا اسم لكنها شرك بسموها حجاب محبه والله صحيح ما بسموها توله هي سمات توله في شريعة ما توله هي, هي حجاب محفظاته اسمها توله وشرك بالله عز وجل المره بتنكر للشيخ والشيخ مجرم اه ومرات بديها الورقه دي يبي نسيني النوع الثاني قول له والله بحبه يا ابو الشيخ بحبه وبعدين ودعمها قال دايره واكبر بدي ورقه اخليها تجري وراك الشيخ ده ما مجرم قال قالت ما دهناك بدي ورقه كمان انت مجرم بدي ورقه كيف يعني هو اديك ورقه اه أتجرب. يعني ايه يا هو برضه المره تمشي برضه في بلد الفكيه يا ربي سلاك الشيء ده وقول هذا الرجل يعني برضه يحبكم حب شديد وما يشوف غيركم كده بالشكل ده بي بيقول لك الان علق بتاع محبه يسموه علم محبه يسموه حجاب محبه اسمه في الشريعه هو التوله وهو نوع من انواع الشرك كما قال عليه الصلاه والسلام لانه ضرب من ضروب شنو السحر فناتي لي مساله الرقي كما ذكرنا وانها تنقسم الى ثلاثه اقسام إلى... الى رقي شركية ودبع بلات صوفية اي زور صوفي بملاد بوزاق وبرقيك بل رقي شركية ما معروف لهذا دينه كلا انت فاهم؟ يغمد وفتح وفزغلق يغمد وفتح وفزغلق وطنطم الله الله الله الله الله الله الله بتقول في شنو انت سمعنا وانت بيها اسرار انت بتعريبا اهو ده دا الشرك دعت بلها اسرار بها غجر صوفي كبير والله يا ابو شري السول عشان كده يقولوا ان كده يقولوا الصوفي اذا اكد انه في النهايه ما تقدر تجننم ده اللي بتاع جهنم واضح بنص القران والسنه انت فاهم كلامي دي اللي هي ما مفهومه ليست بالقران ليست بالسنه ليست باللسان العربي اللي هي عباده موجوده بالكتب بتاع الصوفيه زي ما في كتاب ال الجزيره الرياض تاليف عبد المحمود دون الدائم عبد المحمود الدائم ده العام غو بتوفيل غو بتوفيل الجزيره في طارد الكتاب دارنا اخبار طريقه ثمانيه الكتاب قاعد نحن تنلم من السوق دي كتبهم كتب بتاع السحر فكتب في باب الرقي التركيه اللي انا قلت عليه دي ذاته قال يكتب لمن به حمى شغش شغاموشي خنوخ راعي المنخ العجل الساعه انت فاهم حاجه انا زادي ما فاهم حاجه لكن ده شغل بتاع شواطين يا كتب لك حجاب كده ها ولا جرا لك شغل شغموش خنوخ راعي المنخ العجل الساعه وجرم كبير ملعون صوفي ملعون وجرم انت فاهم كلامي فضيعه رقي الرقيه الرقيه وباختباع البد الرقي دي شركيه اذا اتفقنا على ذلك اي رقيه ما بالقران ليست بالسنه ليست باللسان العربي دي بتكون شنو رقيه رقيه بتدخل في حق قلنا وسلم ان الرقي والتمائم والتولى شر دي وحده الثانيه المكروهه ما ما ما, ما جنو ما يعني شرك ولا حرم مكروها مكروها هذه مكانت بالكتاب والسنه ولكن تطلب من الغير دي بتكون رغي اصلا هي ما حرم لكن مكروها الاحسن ما تعملها لاكي لو عملتها تبقى مش هت وهي انه تمشي اللي يزول يجر لك صورتك الفاتحه يجر لك صورت الناس والقران ده فيه شفاء لكن الشريعة عشان تكون انت تستشفي بالقرآن تقرى براك ما تمشي لواحد فعشان كذا العلماء تكره انك انت تمشي لزول يقرى بقرآن او اخدت يدو في يدو في راسك ويجب ليك تعمل العملية ذي براك واستندوا على ان هذا يمثل نوعا من انواع الكراهية بحديث يأتينا في باب اخر هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى علمه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال 70 الفا من امتي يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب قالوا من هم الرسول قال الذين لا يسرقون ولا يسرقون معناه لا يطلبون الرقه من الغير يعني الواحد ما بيمشي لذول يقول لهم شنو عازم لي اجل ال فتحه اجرى براو الشريعه النبي عليه الصلاه والسلام قفل لك الباب قال لك عشان انت ما تعتقد في الذول ده تكون عريقك في القران لانه الله قال انزلوا من القران ما هو شفاء ورحمه عشان انت تعتقد في القران اذا بقي شدي شفاك القران فتقراؤه تقراؤه بركه ما تنفع لدول غيره لانه لو قرات وما حرم لكن بتن بيقول الموضوع ده بي بي بيخليك تعتقد في زول ده وبقلل التوحيد بتاعه عشان كده يقول لازم اشوف عشان تفهم الكلام هشرحه لك الواحد لو تجاوز على راس وخدت ايده في راسه كده وقرا الاهل اخلاص والفلق والناس وبقيه الشديد طبعا القران شفاء بيكون معتقد بهنوه يقول لك يا سلام والله القران ده عجيب يا والله بس كنت مصدق يا ريت خدتيتني كده خلاص ده شيء شديد طبعا كده القران شفاء في كده لكن لو مشيت لهدول وقريت لك الصور دي الفلق والناس والاخلاص وبقيه الشديد بتقول شنو تقول يا سلام ازول ده ابونا الشيخ ده بالله من خدت ايده في راسك ده اجعل لك انه الصداع ده راح قبل يقرصات فالمساله بتقول بعقيده عشان ما سلم قفل الباب وقال لك احسن تعمل العمل ده بره اوعك تمشي لزول يرقي فاهم ترقي نفسك بنفسك زي ما عبد الله بن مجهود رضي الله تعالى عنه رواه عن الحديث انت فاهم في سن ابي داود دخل على زوجته مرته حلاله وكان ممكن يزم لها ولي ان مجهود هو اللي مع ولي قوارن بن مسعود قال له شيخ قريظه ها ولي صحي صحيح صحيح مع ذلك لقي امرؤه ثلاثه يعني خيط في عقد فقطعه ما انت عامل الاخاد عامل الاخاد ده شنو ده قلت له ده خيط انا عيانه رقي لي فيه ادته له واحد عزم لي فيه بالله قال فقطعه وقال لقد اصبح قالوا ابن مسعود اغنى عن الشرف وكما يمكن أن يقرر عن القرآن براه لكن هذا لا تقرر براه هلا أعلمك رقية النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع يدك على موضع الألم وأن تقولي الله هو رب الناس شاف البأس أشفى أنت الشاف لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يوادره سقر وعشان المسلم يعني يعين أخاه الرسول قال به غير يطلب منه يقرر له طوالي أنت تقرر له غير يطلب منك عشان, عشان ما تبرقه من السبعين ألفا انت تلاحظ انه لو جرى لك براو ما بحي لكن لو طلبت منه بتطلع لك لكن هو اجرى لك القجع عيان يضع يده واجرى لك كده ده المصلوب انت بيبقى شديد ان شاء الله وانت بتوجر وهو بيوجر لانه باسلم يقول سعد بن وقاص البخاري عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض فوضع يده على صدري وقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا قالها ثلاثه انت فاهم كلامي وقال انه بسلم من من عادى اخاه وقال عند راسي سبع مرات اسال الله العظيم بالعرش العظيم ان يشفك الا كفاه الله ما لم ما لم يبلغ شنو اجله اذا كان يعني ما عنده ما ما حيموت في ايام حيبقى شديد برقيه المسلم الاخير ممكن من غير طلب من غير يخليه شنو؟ يطلب طوال هو تخذ تزوره طوال تلغ له وما ما تلغ له تسأل له والله عزيزي شبادة ده منعي لكن أولا تمشي تطلب من واحد انتبعين؟ فديع المقروهة الجائزة أن ترقي نفسك بنفسك ولذلك جاء بحديث عثمان بن أبي الحاص أن رجلا أتى إلى الجبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقال صلى الله عليه وعليه وسلم إني أشتكي آلما منذ أن أتلمت الصحابة جاء إلى جا النباء سلم ليطيب دبوي قال له أنا عندي آلم ولأزمني لي فترة طويلة جدا فهو متخيل أن نباء سلم يعزم له لكن النباء سلم علمه أن يبعل ذلك بنفسه فقال له قال له هلأ وضعت يدك على موضع الألم وقلت باسم الله ثلاثا وسبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر معيذ وحازم وذي نقية شرعية الرسول قالك تعمل مراك ما تمجي ما دار الآن لمركز أي عاطل غلبت الشغل فتع لمركز أنصار صنة أخو مسلم صوفي مركز يأخذ أبو إبراهيم لتذاوب القرآن الكريم مركز الإيمان لتذاوب القرآن لأنه لمركز شرطة بيك تكترم مركز الشرطة تي كل الملف ملف واحد غلبته الشغلة عمل لك مركز وعمل لك طرميغة وين تجيه وانت عنصح منه لكن ما ما ما لا أتكلم لك لا أتكلم لك أرغي الأفساد الله يقول لك أنا عنده أفضل كده وصعوم فيه لا أتكلم لك ضع يدك على موضع الألم وقل باسم الله أتكلم أتكلم إنت بعدها يتنوم تشوف كدائس لا أتكلم بأقول له كدائس يتحشيكم على الألم وعلى الألم كذب بتشوف كدائس عندك عين بتشوف فران أو كلاب عندك لحظة وبعدين عنده حجرك في اللف والدهوران وبعدين يأكل في جيبك مجرم كبير القرآن ليس حق, حق أبوك لا حقنا القرآن إنت هل اللي فات عليك مركز القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستشفي بالمعاوذة ثانوة هذا لا فكير هذا لا مركز آيات أسور الشفاء عجد الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيستشفيه بالاخلاص والمعوذتين اجي لدير الارامكن وطربيزه اسوع عائجه كانوا مسلم يستشفى اذا مرض يقرا سوره الاخلاص والفلق والناس يمسح على حللهم يبقى شديد المنهي هسه تقعد تطلع لك بركن اخذت لك كراسي 20 كرسي وبجرم وقعدت لي سكرتير طالع اقول لك والله ومرات اخذت لي مايكروفون الصفات صفى يصفى دمك يا كذاب يوشك واحدين بيرقصوا كمان قلت لك ده لك كام رقيه واحدين عامل بقى الوجه المهم وقال لها بقى تابعيني بالتليفون انا عارف ان واحدين كمان عارف على تليفونهم يقول لك برغلك برغلك دي رقيه خاصه ما مع الناس دي رقيه خاصه خاصه لك انت اجئك في البيت اغريها لك ب 70000 دايره بالتليفون ب 35 دي ساعه طب نقول لها مقفوله طفي التليفون بسم الله أحضر الرحيم الصفاء صفاء يا زر الصفاء بخمسة وثلاثين ألف والمصحف كله بخم انت ما مؤذي ده ما مجرم شغل بتاع الجرام كله مخالف لهذه تبع سلام انت فاهم كلامي فتقرأ القرآن براك وتستجبي دي المنذوبة أما التباين فما كان من غير القرآن أي لغبة ده تقليل الحجبات تلقى في مواقع حداكه في تحيز وعنده حجاب يقول لك اقوله يا شيخ توران افتحه والله ما تلقى قران والله برامه تلقاهم ملخبط نجمه داوود وخاتم سليمان ومربعات والقران ملخبط مقلبن وكثير مر من ناجد واحد بيدنا شاب في الحصا هيزه والله انتوا جوا بهم انتوا تنكروا القران الحجاب ده اقول له ولا شيخ الكلام ده ما الكلام ده ما فيه ما ابو الشيخ الله يعليك ما بالقران والله تا انت قدامكم كتب لك وين وانا اتحداك قدام الناس ب 50 جنيه الكلام ده 500 زمان كانت كتيره بدر الكلام اه فتح فتح لقى ورقه مطبقه فاضيه قاعد يبكي تبكي تبكي تبكي, تبكي. ما لك انت انا عارف وكذب عليك يا شيخ ما في حاجه يبقى اي يحجب انت ذا شرك في الشاعته اذا لقيت مكتوب في القران كتب لك القران ما اشراك بدعه ورسول قال كل بدعه طلع له كل ضلاله في النار عشان كده انت تبعد من كل اشبحت وتقرا القران والقران لما تقراه مع الصباح بحفظك تقرا الاخلاص والفلق والناس ثلاثه مرات الصباح تحفظك لغايه المساء في المساء تقرا ثلاثه مرات تحفظك لغايه الصبح وانت غني عن هذه الحجبه الصوفيه ويسالزم على ذلك جماعة الأخوة المسلمين ومنسار عهدين لنواصل إن شاء الله في هذا الغد صلى الله عليه وسلم على محمد وآله صلى الله عليه وسلم